ن النبي قمر ون جميل وجه جميل وجه أَمِنْ قُصْبِ حَبِيبِ النَّبِيِّ سِدْنَ النَّبِيِّ سِدْنَ النَّبِيِّ سِدْنَ النَّبِيِّ سِدْنَ النَّبِيِّ